بسم الله الرحمن الرحيم Allah, السماء Most Gracious, الكواكب Most Gracious البحار the sky القبور a علمت نفس ما قدمت skies يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلا في أي صورة ما شاء ركبا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغان وَمَا أَدْرَاكَ مَعْ يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَعْ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نفس لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ